الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه بعد أن انتهى المصنف محمد بن أجهوم من ذكر المنصوبات بعدما ذكر المرفوعات ثلثا وختم بذكر المخفوضات فقال المخفوضات ثلاثة أنواع مخفوض, مخفوض بالحرف ومخفوض بالإضافة وتابع للمخفوض المخفوضات ثلاثة أنواع المخفوض المجرور الكوفيون يقولون مخفوض والبصريون يقولون مجرور ولا اشكال هذه المخفوضات ثلاثه انواع منها ما يخفض بالحرف وحروف الجر بضعه عشر حرفا وهناك المخفوض بالاضافه على نية حرف من حروف الجر الثلاثة التي سياتي ذكرها أو تابع للمخفوض المخفوض بالحرف أو المخفوض بالإضافة قال فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء أو بواوي رب وبمذ ومنذ هذه معظم حروف الخفض التي ذكرها النحا قوله يخفض بمن وإلى وعن وعلى إلى آخره الاولى أن يقول يخفض بمن أو لأن هذه الحروف لا تدخل كلها على اسم وإنما واحد منها فقط فكان الاولى أن يقول بمن أو إلى أو عن أو كان يقول ما يخفض بالحروف والحروف هي كذا وكذا وكذا ثم في قوله وحروف القسم وذكر ثلاثة الواو والباء والتاء هذه ثلاثة ويجمع قلة فكان الاولى به أن يقول وأحرف القسم لأن أحرف جمع قلة أما حروف فجمع كثرة قوله بمذ ومنذ وهذان حرف جر وقد يكونان ظرفي زمان لما مضى ويقول ما بعدهما مضافا اليه فان كان حرفين فما بعدهما مخفوض بحرف الجر قوله او بواو رب هل الواو هي حرف الجر او رب رب حرف جر شبيه بالزائد لأن حروف الجر ثلاثة أنواع حرف جر أصلي يعني لا يمكن حذفه من الكلام وحرف جر زائد زيد لتوكيد الكلام هل من طالب هنا وأصف الكلام هل طالب هنا فزيد لتوكيد الكلام للاستغراق للعموم إلى وهناك قسم ثالث وهو حرف الجر الشبيه بالزائد وهو رب رب وقد يحذف الحرف وتبقى الواو دلالة على الحرف المحذوف كما قال مرء القيس كما قال عنطرة وليل كموج البحر ارخى سدوله علي بانواع الهموم ليبتلي ها مرور قيس كلاهما جاهلي ماشي كما قال مرور قيس فقال ايه وليل واصله ورب ليل ويتأتي غالبا للتقليل تاتي للتقليل طيب قال المخفوضات ثلاثه انواع مخفوض بالحرف ومخفوض بالاضافه وتابع للمخفوض اما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بحروف الجر وهي من من هذا الحرف له بضعة عشر معنى في كلام العرب من له بضعة عشر معنى في كلام العرب تاتي فتفيد الابتداء تفيد الابتداء كما في قوله من المسجد الحرام من المسجد الحرام وتاتي للسببيه مما خطيئاتهم اغرقوا من ما خطيئاتهم يعني بسبب خطيئاتهم اغرقوا وتاتي للجنس تاتي للجنس وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات منهم أي من جنسهم فتعم وتشمل وليست هنا للتبعيد وتاتي للتبعيد كما ذكر بعض النحات في قول تعالى كل المؤمنين يغض من أي غض بعض أبصارهم وهكذا فمن لها بضعة عشر معنى وهي في كل ذلك حرف حرف خط وإلى ولها, ولها عدة معاني منها الانتهاء إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام يعني بداية الإسراء من المسجد الحرام ونهاية الإسراء إلى المسجد الأقصى إلى ومن معانيها الانتهاء من معانيها الانتهاء وهذان الحرفان يجران اسم الظاهر والمضمر اسم الظاهر من المسجد المضمر ومنك ومن نوح منك مضمر كيف مضمر ضمير ومن نوح اسم الظاهر وكذلك إلى تجر الاسم الظاهر وتجر الضمير قال وعن ولها معاني لها معاني من معانيها المجاوزة تجر الظاهر والمضمر كذلك وعلى ولها بضعة عشر معنى من معانيها العلو استعلاء فوقية كما في قول تعالى الرحمن على العرش استوى وفي ولها بضعة عشر معنى كذلك ومن معانيها الظرفية من معانيها الظرفية يعني شيء ظرف الشيء وربا وهي كما قلت للتقليل والباء ولها معاني عديدة باء سببية باء للإلصاق باء للاستعانة ها الباء سببية وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنت أي بسبب عملكم والالصاق أمسكت بالقلم إلصاق والاستعانة بسم الله الرحمن الرحيم ونالاستعانة وتأتي بمعنى عن سأل سائل بعذاب أي عن عذاب عن عذاب وهكذا من أراد استقصاء هذا الأمر فليرجع إلى كلام ابن هشام رحمه الله في مغن اللبيب ذكر المعاني والشواهد على كل معنى ورد بعض المعاني التي ذكرها النحات قال والكاف وهي تأتي للتشبيه واللام وهي تأتي لمعاني الملك والاستحقاق والاختصاص الى اخره قال وحروف القسم احرف القسم التي يقسم بها وهي الواو والباء والتاء أما الواو فتدخل على بسم الظاهر فقط والله أو والنجم والليل إلى اخره والباء تدخل على الظاهر فبعزتك النهم وتدخل على المدمر بك يا ربي لأفعلن كذا الباء تدخل على الظاهر وتدخل على المضمر والتاء لا تدخل إلا على لفظ الجلاله الله وبعض النحات يقول قد تدخل على الرحمن ت الرحمن ولكن هي في, في الاستعمال القراني جاءت مع الله ت الله وت الله قال وواو رب يعني هو ذكر رب وذكر واو رب والاصل أن ان هذه الواو متعلقه بايه رب ليس الواو نفسها ليست الواو نفسها هي الجر ولكن الجر هنا رب فقد تحذف رب ويبقى الواو وبمذ ومنذ مذ ومنذ ما لقيته مذ اسبوعين مذ سنه منذ يومين هذا كله مجرور بحرفي الجر مذ أو منذ وقد يكون ما بعدهما مضافا على قول بعض النحاء مذ ومنذ ظرفان وما بعدهما مضاف هذا عن المخفوض الأول وهو المخفوض به بالحرف نعم قسموا تعجب يعني هذا من اختصار من خصائص القسم بالتاء ان هي حرف قسم يدخل على المقسم به والله وتفيد معنى زائدا وهو شيء من التعجب فيه شيء من التعجب يفهم من التاء قال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 عن المخفوض بالاضافة والاصل فيه انه كان مخفوضا بحرف جر هو اللام او من ثم حذف حرف الجر وجر الاسم على اعتبار الاضافة لا على اعتبار حرف الجر ولكن من ناحية المعنى هو مخفوض بحرف الجر من او بحرف الخفض اللام وذكر النحاه كذلك حرف الخفض فيه كما في قوله تعالى بل مكر الليل والنهار لأن هنا لا يستقيم أن تقدر الله مكر للليل هل الليل هو الذي يمكر لا مكر من الليل المكر صادر من الليل لا وإنما الليل هو ظرف المكر يعني الوقت الذي يقع فيه المكر فهنا على تقدير في بل مكر في الليل مكر بالليل يبقى الباء هنا بمعنى الضفيف ستعود لمعنى في بل مكر في الليل وكما نقول عمل عمل البكور أكثر بركة يعني عمل في البكور بعد صلاة الفجر أكثر بركة ف. يقدر اللام كحرف خفض أو يقدر حرف الخفض من أو في فإن كان المضاف جزءا من المضاف إليه فإنك تقدر من ثوب قطم أي من قطم لأن الثوب صنع من القطم وهذا الثوب قطم جزء من القطم الكلي وباب ساج وباب خشب وخاتم فضة إلى آخره فإن كان المضاف جزءا من المضاف إليه قدرت حرف الجر من وإن كان المضاف مملوكا أو تابعا للمضاف إليه قدرت حرف الخفض اللام غلام محمد يعني غلام لمحمد تابع له مملوك له او كتاب محمد وهكذا وان كان المضاف عملا والمضاف اليه ظرفا له فتقدر هنا حرف الجر في، كما في قوله مكر الليل والنهر اي مكر في الليل ثم القسم الثالث من المخفوضات وهو التابع وسبق الكلام عنه التابع النعت والتوكيد والعطف والبدل وسبق الكلام عنها مرارا وتكرارا بهذا نقول قد انتهينا من الكلام عن مقدمة محمد بن اجروم رحمه الله وغفر الله لنا وله فإن كان هناك سؤال فيما مضى فلا بأس نعم كان رجلا محمد كان رجلا رجلا خبر كان واسمها مستتر تقديره محمد كان هو رجلا وقد يكون ما بعدها خبرا مقدما على لاسم وكان حقا علينا نصر تقدير الكلام كان نصر المؤمنين حقا كان النصر حقا المنصوب هو خبر كان والمرفوع قد يكون مؤخرا كما نصر المؤمنين او يكون مستترا كما تقول محمد كان رجلا كان هو نعم. الروح من أمر ربي جملة اسمية في محل نصب مفعول للفعل كل ها؟ لأن الفعل قال قد ينصب لسم الظاهر قال محمد قولة الحق أو الحق مفعول به ها؟ ماذا قال ربكم قالوا الحق الحق يعني قال الله الحق مفعول للفعل السابق في الجملة المستفهم عنه ماشي وقد يكون المفعول جملة اسمية قد يكون المفعول جملة اسمية كما في المثال الذي ذكرته جملة اسمية في محل نصب مفعول به يمكن الفصل بين الصفة والموصوف يمكن الفصل قرأته في كتاب محمد الجديد الجديد نعت الكتاب فيمكن الفصل نعم يمكن نعم تحفه نعم اذن ان شاء الله جروم في المفعول له أو المفعول لأجله هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل اسم المنصوب يذكر بيانا لعلة وقوع الفعل نح قصدتك ابتغاء معروفك قصدتك ابتغاء كلمة ابتغاء اسم منصوب ذكر لبيان علة الفعل قصد واشترطوا فيه شروطا ان يكون اسماً, اسما لا فعلا يعني قلت قصدتك ابتغي ابتغي هذا قصدتك فعل وفاعل ومفعول أبتغي جمله حاليه حال كوني أبتغي جمله حاليه فلا بد ان يكون اسما لا فعل ان يكون مبينا عله الفعل قبله ثم ان يكون عملا قلبيا ليس عملا من اعمال الجوارح يعني ابتغاء ها ذهبت إلى المسجد رغبة في الصلاة رغبة في العلم عمل من أعمال القلب ثم أن يتحد مع عامله في الفاعل يعني رغبة أنا قصد والرغبة مني فعامل الفعل وعامل المفعول لاجله واحد فاعلهما واحد هذا ما ذكروه في شروط المفعول لاجله اسم منصوب يبين علة ما قبله وهو من أعمال القلب ثم متحد مع الفعل في الفعل هذا ما ذكرون مع العامل مع الفعل عند ظرف ايه الاشكه والظرف معرض ليس مبنيه قبلها من قبلها مين ولا من لا تنفقوا على من فمن هنا اسم موصول طيب على عملت في الاسم الموصول مبني على السكون في محل جر بعد على وعند ظرف المنصوب وعلامه رصبه الفتح اه جئت من عندك من عندي من عندك ماشي. ليس مبنيه عند ظرف معرض ليس مبنيه نعم نعم يكتسب ان رحمه الله قريب طيب قوله على من فانقذكم نعم إما باعتبار الوقوع فانقذكم من النار حيث انقذكم من الوقوع ابتداءا او انقذكم من الشفا من شفا الحفر النار مؤنث لا إشكال يعني المعنى يلتقي إن جعلت منها من النار لا إشكال أنقذكم من الحفرة لا إشكال أنقذكم من الشفه كنتم على شفى هلكة وأنقذكم من الشفه فلا إشكال مو من نجاه تحقق أن لا نعم يعني هذا وجه في كلام العرب ان المضاف ان المضاف قد يكتسب التذكير او التأنيث من المضاف اليه فيخبر عنه باعتبار المضاف اليه ان رحمة الله قريب لان رحمة مؤنث اضفت الى الله فاخبر عنها بالمذكر قريب ويجوز ان يبقى الامر على ما هو عليه ان رحمة الله قريبة الله عنك. لا سلة ها نعم الحال يقع عمد في الكلام ولكن لا يكون ركنا يعني هم لما قالوا الحال اسم فضله فضله عند النحاء أي ليس ركنا من أركان الجملة والجملة إما اسمية فلها ركنان مبتدا وخبر أو فعلية لها فعل وفاعل هذه أركان ولكن قد يكون عمدة في الكلام وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعب فلاعب حا هنا فضله أي ليست ركنا ليست فعلا ولا فاعلة ولكنها عمده في الكلام لا يمكن الاستغناء عنها فنفرق بين مصطلحات الركن والعمده والفضل شيء الزائد لان بعض الذين تكلمون في النحو العربي ويريدون هدمه يقولون يعني مثلا يأتون الى مثل هذا ويقولون ان يقول يقولون إيه اسم فضله وهنا لا يمكن ان يكون فضله، لا هم قصدوا بفضله يعني ليس ركنا في الكلام ليس ركنا لان يعني حدث الهجوم على النحو العربي منذ القديم ايام ابن مضاء القرطبي وتابعه من تابع طاحسين الى اخره طاعنوا في النحو وارادوا هدمه يقول لك مصطلح مفرد مفرد يأتي في العدد وياتي في الجمله وشبه الجمله والخبر المفرد وياتي في المضاف والشبيه المضاف والمفرد لا مشاحه في الصلاح مفرد في باب الخبر معلوم ومفرد في باب النداء وكذا معلوم مفرد ومضاف وشبيه ومضاف ومفرد في باب العدد مفرد ومثنى وجمع فلما تدخلون هذا في هذا اردت أن افرع على حساب سيبويه ولكن هي نعم يأتي من من حال في الجملة نعم ياتي ياتي اكثر من حال في الجمله الواحده غبنا اسفه او اسفه مثلا وتقول أو غرا محجلين ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين شاهد من, من الحديث وفي كلامك تقول لقيتك مبتسما قاعدا ها؟ مبتسما قاعدا يعني انا لقيتك مبتسما انت وقاعدا انت او مبتسما انا وقاعدا انا يعني حال من الفاعل او من المفعول وقد تتعدد نعم هل هناك اسئله نعم ها كاد وقواتها تعمل عمل كان ولا بد ان يكون خبرها جملة فعليه هي ولم يذكرها ابن اجرون لم يذكر تاتي في المتممه ان شاء الله وما لا ياتي في المتممه ياتي في غيره تصبر كاد كاد واوشك وكرب هذه تعمل عمل كان وعسى وحرى واخلولق هذه تفيد الرجاء تعمل عمل كان ما هو كاد كاد أو كرب هذه تفيد المقاربة وتعمل عمل كان عسى وحرى وخلولق وحرى رأياء تعمل عمل كان وتفيد الرجاء عسى عسى الله ان يمن على المؤمنين بالاتحاد بالنصر حر الله ها حر الله مثل عسى وهناك بدا وافل وانشا وطفق هذه كلها تفيد الشروع وتعمل عمل كان وبعضها يقترن بال وجوبا او كثيرا او يمتنع هذا ياتي في حين ان شاء الله ماشي يعني أن يقترن ب اوشك الماء ان يغلي أن يغلي يكثر مع عسل نعم. ويقل مع غيره جملة فعلي لا ممكن يقترن بأن وجوبا او كثيرا او يمتنع يمتنع مع افعال الشروع اي نعم عسى قلنا يطلق كنا نعم. نعم وربه اسم عسى مرفوع اي نعم اذا كانت ايه يعني طيب اطعامهم من جوع مين بعد جوع مين بعد جوع يعني هو مين في موضعه ولكن تقدر حرف الظرف المحذوف الظرف المحذوف لا الحروف تعمل حروف الجر يعمل بعضها ممكن من من من باب حذف المجرور والله لا طبعا بقطر الندى الألفية بعد ذلك تقرأ المتممة أولا بعد الأجرومية متممة الأجرومية آه المتممة وبعد المتممة تدخل في الشرح شرح قطر الندى أو شرح شذور الذهب وبعد ذلك الألفية سبحانك الله وحمد أشهر الله أستغفر نتوب إليك